أربعون. <تماعي> ثمانية وأربعون. ثمانية <تصفيق> وأربعون. أنشطة العطلات. أنشطة العطلات. ه الطاير ن ظ ي هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ ل ن نام ت نان، داي ماي؟ هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ ل ن نام ت نان، أنتاري، م ش ش ي ر هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ هل هنا يمكن كرسي استئجار بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ هل يمكن هنا استئجار قارب? هل يمكن هنا استئجار قارب? ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้ะคืน أحب أن أركب الموج. ح ب ن ر ك ب الموج. ดิฉันอยากดำน้ำ أحب أن أغطس. أحب أن أ غ ط و ص ديشن ياق لين سكى ن ้ำ أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. ขอ شراء كردار توكلين، داي مي كا؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار ز ل ا ج ة الموج؟ ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ هل يمكن استئجار معدات غطس? هل يمكن استئجار معدات غطس? ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ هل يمكن استئجار زلاجات الماء? هل يمكن استئجار زلاجات الماء? ดิฉันเพิ่งเริ่มหัด أنا مجرد مبتدئ. أنا مجرد مبتدئ. ديشان، ا ن ا في مستوى وسط. أنا في مستوى وسط. ديشان ل ي دي ا س ت ط ي ع التعامل مع ذلك جيدا. أستطيع التعامل في ذلك جيدا. สกีลิฟอยู่ที่ไหนเ ينا ل ت ل ف ر ي ك เ ينا ل ت ل ف ر ي ك คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่าเฮลมาเกส ك ีเฮลมาเ ل ะเซคุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม هل م มา ح ก ا ء ้าสกี حذاء أ ل س ك ي